يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم ت ف من الكتاب وَيعفُ عن ككثير.